بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والطيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف